أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَهُ تَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطْطَلَعَ الْغَيْبِ أَمِ اتَّقَذَ عِنْدَ الرحمن عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كالله سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الكافرين تنزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.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 لقد جئتم شيئا إذًا تكاد الثماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولادا إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدا لقد أحصى لقد أحصاهم وعدهم عدانا وكلهم آتي يوم القيامة ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسقضنا بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومه يدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم